واعلموا أن ما غنمتموا من شيء فأن لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذي, ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتموا بالله وما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 وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِى ٱلْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَن حَيَّ عَنۢ بَيْنِهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلًا ولو أراكهم كثيرا لفشلتموا ولتنازعتموا في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتموا في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم موفية فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون